أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله للرؤيو من آئاتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه لبني إبراهيم إلا ألا تتخذه من دوني وكيلا 110. من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا 111. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوءا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه وبعثنا عليكم عباد لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدهم افول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثرن في رؤى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها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 وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عجلنا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَجْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَّعْنَا لَهُ سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب أحقه المسئين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشاطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعَارِضَنَّ عَنْهُمْ تِغَارَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُونَ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَأْجَع لِيَدَكَ مَقْلُولَةً إلَى عُنُوَقِكَ وَلَا تَبْصُطْهَا كُلَّ الْبَصْتِ فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَكَ يَبْصُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِ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 إنه كان منصورا ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وذنوا القصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعله الله إلى آخر ولا تجعله الله إلى آخر فتلقى في جهنم ملواً مدحورا فاصفأكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنسا إنكم لا تقولون قولا عظيما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 وَإِمَّا شَيْءٍ شيء يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بحمده لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فِيهِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمت من دونه فلا أملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يذعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً مُبَسَّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ ربك حاط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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتِي كتابه بيمينه فولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدوك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 ولو كان بعضهم لبعض ضيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لها من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 وما منع الناس يؤمنون إذ جاءهم الودا إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة ينشون مطمئنين لنزلن عليه من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصورا ومن يأهدي الله فهو المهتد وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالْفَلَاحِ تَجِدْ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمًا مَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَئِنْ كُنَّا عِظَامًا مُنْفَخَةً لَّإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جديدا